بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق القل انسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارجيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal insan min salsalin kel fakar, w halal jannam min marjim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 بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal Insaan min salsalin kel Fakhir, w Halal Jannam min marjim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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Khalaqol insa min solsalin kal fakhar wa khalaqol janna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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal al insan min salsalin kel fakhar, w halal al jannam marjim.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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كَلْفَخَّارَ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كالفخار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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من ما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 مرج البحرين يلتقيان بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Khalaqa al-insana min solsalin kalfakhar wa khalaqa al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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق القل انسان من صلصال كالفخار وخلق الجن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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان قُلْ إِنَّ السَّنَامَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ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 Ay Rabbikumatukadziban, Rabbul Mashriqin, Warabbul Madrabin, Fabei ala'i Rabbikumatukadziban, Maraj al Bahraini altaqyan. بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal Insaan min salsalin kel Fakar, w Halal Jannam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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق القن انسانا من صلصال كالفخار وخلق الجن من ما رجم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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal Insaan min salsalin kel Fakhir, w Halal Jannam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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal insan min salsalin kel fakhar, w halal jannam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 بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal insan min salsalin kel fakar, w halal jannam min marjim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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Khalaqa al-insana min solsalin kalfakhar wa khalaqa al min marjim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 بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal. Insaan min salsalin kel fakhar. W halal jan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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Khalaqal insana min solsalin kal fakhar wa khalaqal janna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 بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من ما رجم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 بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Khalaqol insa nam min solsolin kal fakhar wa khalaqol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 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد للعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال Kafakhar, وخلق الجان من مرج من النار. فبأي آل ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بسم الله الرحمن الرحيم 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 120. 120. 121. 121. 122.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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ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 بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Halal insan min salsalin kel fakhar, w halal jannam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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal. Insaan min salsalin kel fakhar. W halal jan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 Bismillahirrahmanirrahim. اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَبُّذُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Khalaqal insa min solsalin kal fakhar wa khalaqal janna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 بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Khalaqal insa min solsalin kal fakhar wa khalaqal janna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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق القل انس من صلصال كالفخار وخلق الجن من ما رجم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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Khalaq al-insana min solsalin kal fakhar wa khalaq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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal. Insaan min salsalin kelfachhar. W halal jan min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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal Insaan min salsalin kel Fakhar, w Halal Jannam min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 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد للعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Khalaqol insa min solsalin kal fakhar wa khalaqol janna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 بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal Insan Min Salsal Kal Fakhir, W Halal Jann Min Marjim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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان <تصفيق> خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق <تصفيق> القل انسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من ما رجم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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَبُّذُ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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من ما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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal Insan Min Salsal Kal Fakhir, W Halal Jann Min Marjim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 Bismillahirrahmanirrahim. اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَبُّذُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Halal. Insaan min salsalin kelfachhar. W halal jan min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 بسم الله الرحمن الرحيم والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Halal. Insaan min salsalin kelfachar. W halal jan min